بسم الله الرحمن الرحيم موقع طريق الإسلام يقدم لكم صوت التنوير والتحرير محاضرة الشيخ العلامة محمد الفاضل بن عشور أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم إن موقع الكلمة التي افتتحت بها الآية التي هي موضوع دراستنا وتفكيرنا في هذا الحديث يتضح جليا بمعرفتي أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يتنزل في القرآن العظيم بمنزلة المخاطب المامور وتلك هي كلمة قل وقد وردت هذه الكلمة وهي الأمر بالقول في مقام الافتتاح لكلام كثير من القرآن العظيم فكم من آية افتتحت بقل وكم من سياق افتتح بقل وتكررت فيه كلمة قل وقد ذكر القاضي البيضاوي في تفسير سورة الإخلاص أن هذه الكلمة وهي قل قد يكون موضعها من بعض الآيات التي وردت فيها متعينا بحيث لا يمكن أن تحدث ولا يمكن أن يفرض عدم ورودها لأنها لو حذفت أو فرض أنها لم ترد، لأصبح المعنى منعكسا ومختلفا وذلك كما في قوله تعالى قل يا أيها الكافرون. أو في قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وأحيانا يكون موقعها ممتنعا بحيث لا يمكن أن تدخل على صدر الكلام ويكون دخولها عليه مخلا بالمقام البلاغي أو موقعا في عكس الموضوع وذلك كقوله تعالى ثبت يدا ابي لهب وقوله تعالى والضحى والليل اذا سجى وقوله تعالى الم نشرح لك صدرك فان هذا انما هو اتجاه بالخطاب ابتداء الى النبي صلى الله عليه وسلم بصوره لا تجيد ان يكون هو قائله او حديث عن من يكون صدوره بفمه الشريف صلى الله عليه وسلم مخلا بما هو عليه من مقام الأدب نظرا إلى أنه يتعلق بتسفيه عمله وهو أبو لهب ولأجل ذلك بين البيضاوي أن موقع قل في مثل هذا إنما يكون ممتنعا والصورة الثالثة هي الصورة التي يستوي فيها موقع قل بين الثبوت والامتناع بحيث يكون جائزا اثباتها وجائزا حذفها وذلك كما في سوره الاخلاص وهذا هو الذي وجه به القاضي البيضاوي اختلاف القراءتين بين القراءه المشهوره قل هو الله احد والقراءه التي لا تثبت قل وتبتدئ باسم الجلاله الله احد والآية التي هي موضوع تفسيرنا وهي قوله تعالى قل ان صلاتي ونتكي هي ايه يتبين من موقع افتتاحها بقل انها ترجع الى حاله من الحالات وهي الحالة التي يتأكد فيها أن يكون الكلام مشتملا عليها مثل قوله تعالى قل يا أيها الكافرون وهي الصورة الأولى من الصور الثلاث التي أشار إليها البيضاوي وهذا الموقع لكلمة قل في افتتاح هذه الآية الكريمة لا يتبين على وجه الا اذا تبين موقع الايه من سياق الكلام الذي قبلها ولذلك فانه ينبغي ان نستعرض هذا السياق حتى يتبين لنا عن عيان الملموس ان موقع قل في صدر هذا الكلام انما هو موقع متاكد كموقعها في قوله تعالى قل يا ايها الكافرون فإن هذه الآية هي من سورة الأنعام ومعلوم أن سورة الأنعام سورة مكية بلا خلاف وقد ذهب بعض علماء أثناء النجوش إلى الدعاء أن آيات معينة منها هي غير مكية ولكنها مدنية كما هو واقع في سور كثيرة من القرآن العظيم ولكن الذي عليه جمهور المفسرين وجمهور علماء السماء أن سورة الانعام هي كلها مكية وأنه ليس فيها مدني وأنها تنظم سياقا واحدا من أول السورة إلى آخرها وأنها نزلت جملة واحدة وقد استندوا في ذلك الى الحديث الذي اخرجه الطبراني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انزلت علي سوره الانعام جمله واحده يشيعها سبعون الف ملك لا هم زجل بالتسبيح والتحميد فاذا كانت سوره الانعام مسكيه كلها وكانت قد نزلت جملة واحدة كما يشير إليه هذا الحديث وكما هو مختار المحققين من المفسرين ومن علماء السنه فإننا إذا رجعنا إلى الاختلاف في المكتين والمدني وتجاوزنا مسار هذا الاختلاف في أن الاعتماد في ذلك على التاريخ وهي طريقة او الاعتماد على وقع المكان وهي طريقة ثانية او الاعتماد على صيغه الكلام يا ايها الناس ويا ايها الذين امنوا وهي طريقة ثالثة وجنحنا الى الطريقة التي ترجع الى المعنى ولا تعتمد لا على اللفظ ولا على الزمان ولا على المكان وهي الطريقة التي ارتضاها الامام ابو اسحاق الشاطبي حين قسم القران العظيم باعتبار ما يشتمل عليه من المعاني وباعتبار ما يؤخذ منه من التشريع والاحكام المتعلقه بالقلوب او المتعلقه بالجوارح الى انه يتالف من تشريع مكي وتشريع مدني وان التشريع المكي هو ما يرجع الى تقويم العقائد والتشريع المدني هو ما يرجع الى تشريع الشرائع وتقرير التكاليف الفرعيه التي تتفرع عن الاصول الاعتقاديه التي تاسست في التشريع المكي فاننا نتبين ان سوره الانعام هي مكيه بهذا المعنى ويسندنا في ذلك تاريخ نزولها والظرف الذي نزلت فيه من حياه الدعوة المحمديه الكريمه وانه لمن المعلوم ان تسميه هذه الصورة بسوره الانعام لا يقتضي شيئا من ربط غرضها ومعناها بكلمه الانعام التي جعلت علما عليها وشانها في ذلك شان غيرها من سور القران العظيم التي سميت باسماء هي في الحقيقة ليست إلا أمارات لمراجعه الحفظ وهي تستند غالبا إلى الأشياء أو الألفاظ التي وردت بصورة مفردة في تلك الصورة حتى تكون مميزة لها عند الحافظين وليس لذلك أي ارتباط بالمعنى والغرض والوحدة المعنوية أو الغرض الذي تقوم عليه السورة فسوره البقرة وسورة النمل وسورة النحل لا خصوصية لواحدة منها بما يدل عليه اللفظ الذي جعل علما على هذه السورة فمن الخطأ البين أن يعتقد أن هذه الأسوار أو السور إنما يجري بينها وبين ما سميت به معنى من التناسب المعنوي حتى ان كثيرا يجعلون من شرف الشيء الدلاله على ان سورة سميت به في القرآن وهذا امر لا تقتضيه التسميه اصلا ولذلك كان السلف يحترزون تورعا من هذه التسميات فلم يكونوا يضيفون هذه الالفاظ إضافة مباشرة إلى أسماء الثور وإنما كانوا يختارون أن يقولوا الثورة التي يذكر فيها كذا، الثورة التي يذكر فيها النمل أو الثورة التي يذكر فيها النحل حتى لا يكون في ذلك ايهام لمعنى من التحقيق نعم إن هناك ثورا سميت بحسب ما تدل عليه وما تشتمل عليه من الأغراض وتلك تسميات وقف العلماء المتقدمون منها عند حدود ما ورد في الآثار كتسمية سورة أم الكتاب وكتسمية سورة الإخلاص وما عدا ذلك من الأسماء فإنه قد وقع الاختصار فيه على ما استهر ولم يرد المتأخرون أن يبتكروا لها أسماء تدل عليها لأن ذلك يكون من باب التحكم ومن باب فرض رأي في التفسير على الآثين عندما يستخلص إنسان بحسب اجتهاده وفهمه غاربا من الأغراض فيسمي به السورة فيصبح ذلك أمرا ملزما للذين يأتون من بعد حتى لا يستطيعوا أن يستنبطوا منها خلاف ما استنبط فيكون ذلك من التحكم في القرآن العظيم ومن القول في القران بالراي وهذا هو القول بالراي الذي هو ممنوع فاذا علمنا ان تسميتها بالانعام لم يكن لمعنى فيها ولم يكن لغرض تشتمل عليه فاننا نستطيع ان نبين انها بحسب كونها مسكيه وما عليه من الاغراض وبحسب كونها اتت في الفترة التي هي فترة الثلاث السنين الأخيرة من مقام النبي صلى الله عليه وسلم في مكة التي هي السنين التي اشتد فيها أمر المعارضة والعناد على النبي صلى الله عليه وسلم وعظمت الأحزان من حوله صلى الله عليه وسلم بسبب ما اصاب دعوته من المعارضة ومن الجحود والكفران فإن هذه السورة تعتبر متلاقية مع هذا الظرف وموفيه بالغرب الذي يتطلب النبي صلى الله عليه وسلم إليه من القرآن العظيم ألا وهو غرب تلقين الحجة للنبي صلى الله عليه وسلم وتأليف نفسه الكريمه وتثبيت موقفه في مجابهة المعاندين والمعارضين ومعلوم أن تلك الشده التي نالت الدعوة الإسلامية في أخريات عهد مقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكه قبل الهجرة إنما كانت مثيرة لحزن شديد في نفسه صلى الله عليه وسلم وقد قال الله تعالى في هذه السورة قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون وكان صلى الله عليه وسلم متاثرا تاثرا عظيما مما الحق به مما يجلد مقامه الكريم عنه من التكذيب حتى ان ذكر التكذيب والجحود والعناد انما تردد في هذه الصوره ترددا كثيرا مطردا فلذلك ناسب ان يكون غرض تلقين الحجه وتاليف النفس وتثبيت الموقف قاضيا بالتوجه الى النبي صلى الله عليه وسلم توجه الخطاب وبالاكثار من ذلك التوجه اليه ولذلك فاننا نرى ان صيغ الامر قد تتابعت وتكاثرت في هذه السوره بسوره يشعر بها كل من يتلو سوره الانعام متدبرا فيها تدبر المقارنه مع الصور الاخرى فانه يجد كثره للامر والتوجيه والخطاب المقتضي احضار النبي صلى الله عليه وسلم إحضار التلقي بصوره لا تكاد تنتظم فيها صور أخرى وهذا المعنى من تتابع صيغ الامر في مثل قل وافعل وغيرها واعرض انما هو معنى من التوجيه والتلقين يرجع الى قصد التانيث للنبي صلى الله عليه وسلم والتاليف لنفسه الكريمه والتاييد له في موقف الشده ببيان ان له عونا من الله تعالى وان عنايه من الله تعالى تحفه في امره كله حتى يتبين صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن بالموقف الذي يخشى منه كان كثيرا ما يستئيذ منه وهو أن يكله الله تعالى إلى نفسه فبين له الله تعالى أنه بمحل الإناية وأنه بمحل الاتصال وأن له من يوجهه ويشير إليه ويأمره بالفعل بسورة يتقوى بها وتثبت قدمه الشريفة التي هي من بالله ولذلك فإن هذه الثورة وهذه ثورة الأنعام ناسب أن يقع اتهلالها بالحمد لما في الحمد من معنى التطمين والتطهير لنفس النبي صلى الله عليه وسلم وإشعارها بأن تجعل ملاحظة النعمة قاضيا على ملاحظه المهنة ثم بين فعالى ان الخلق كله راجع اليه وان لا خالق سواه وان الكفر والانكار مع ذلك يقوم في وجه هذه الحقيقه وهي ان الخلق والامر كله بيد الله تعالى وفي هذا السياق وقع مزج عجيب بين التشنيع بالانكار والكفر من جهه وبين ما امتزج بذلك بتلك الحكايه التشنيعيه من الوعيد والتذكير عسى ان يكون في ذلك اقامه حجه على الكافرين الجاهلين ثم جاء الالتفاف الى النبي صلى الله عليه وسلم بخطاب فيه التقوية والتمكين من الحجة في الحوار بقوله تعالى ولقد استهدئ برسل من قبله ثم بقوله تعالى قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله ثم وقع الانتهاء الى ذكر ان المستمعين اليه بين عارف مكابر وبين مستمع مطموص على قلبه وأن عاقبة الجميع إنما هي الندامة وأنه ينبغي أن يستعصم بموقف المعرفة وموقف التواضع الذي ينبغي لمقامه الكريم صلى الله عليه وسلم على أولوه وهو قوله تعالى قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ثم وقع الرجوع إلى بيان انفراد الله تعالى بالعظمة وأن الإنسان يلتجه إليه التجاء المضطر ويجعر إليه وذلك هو الغرض الذي ابتدا بقوله تعالى وعنده مفاتح الغيب ثم وقع ضرب المثل بقصة إبراهيم عليه السلام ومن جاء بعده من الأنبياء ليكونوا في ذلك قدوة للنبي صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدى ثم وقع الالتفات إلى اليهود من أهل الكتاب بقوله تعالى وما قدر الله حق قدره اذ قالوا ما انزل الله على بشر من شيء وعظم عليهم امر الكذب على الله وبين لهم هول المعاد ثم اظهر اظنه ايات الله في الكون وانها جميعا تقتضي ان لا تكون العباده موجهه الا اليه بقوله تعالى فاعبدوا ثم بين أن هذا البيان ليس هو لطمع في هؤلاء ولا رجوعهم إلى الحق فاعلن اليأت عنهم وأمر اليأت منهم وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإعراض عنهم فقال قد جاءكم بطائر من ربكم الآيات وبين أن الضلال غالب وأن الهدى نادر بقوله تعالى وأن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله وأن مظهر ذلك الضلال إنما يبدو في سوء السلوك العملي اعني في التوجه إلى غير الله تعالى بما هو من حق الله تعالى وحده من العبادة الذي يرجع إلى تقريب القرابين لغير الله تعالى وإلى قتل الأولاد انتكالا للشركاء الذين اتخذوهم وإلى تحجير الانعام وتكييبها وبيّن أن نعمة الزرع والضرع كلها من الله تعالى وأن جميع النعم منه وجميع الكائنات من خلقه فما الفرق بين الذي جعلوه لله والذي جعلوه لغير الله وأن الذي حرموه من ذلك لم يحرموه إلا بدون نص وبدون هدى ولا كتاب منير وأن التحريم لا ينبغي أن يكون إلا بنص من الله ثم أخذ تعالى يبين الحرمات الحقيقية لأن قوله تعالى قل تعالى وأكل ما حرم ربكم عليكم وانتهى بعد ذلك الى ذكر اهل الكتاب والمشركين ببيان ان اهل الكتاب انكروا القرآن وان المشركين استندوا الى الاميه وقطع عذر كل من الفريقين في ذاته ثم بين ان كل واحد من هذه العناصر فيجزى الجزاء الوفاق بقوله تعالى من جاء بالحسنة فله عفو امثالها ومن جاء بالسيئه فلا يجزى الا مثلها ثم توجه الى امر النبي صلى الله عليه وسلم بان يعرض عن هؤلاء وان يقبل على الاعتزاز بالهدى بقوله تعالى قل انني هداني ربي الى المستقيم ثم أن يجعل عمله لله تعالى بقوله قل إن صلاتي ونفسي وبذلك يتبين أن موقع قل هنا إنما هو موقع متعين لأنها وردت في مقام التفات وانقطاع عن كلام كان موجه إلى غير النبي صلى الله عليه وسلم إلى كلام موجه إليه ليقبل صلى الله عليه وسلم بذلك على ما ينبغي له أن يكون مقبلا عليه من معرفة الحق الذي لا يبالي فيه بأمر المخالفين والملاحظ أن كلمة قل قد تكررت في سورة الأنعام من أولها إلى قل هذه في قوله قل إن صلاتي ونسك أكثر من أربعين مرة وأن قل هذه إنما وقعت موقعا وسطا بين قوله قل انني هداني ربي الى صراط مستقيم وقوله قل اغير الله ابغي ربا بصوره جعلت اعلان العقيده اولا واعلان حسن السلوك ثانيا واعلان القطيعه مع المعاندين وليأتي منهم ثالثا بحيث إن السلوك الذي أمر به صلى الله عليه وسلم في قوله قل إن صلاة ونسك ومحياي إنما هو سلوك مبني على ملاحظة مقدمته التي هي رسوخ عقيدة التوحيد وغايته ونتيجته التي هي الاعراض عن المشركين والمعاندين وعدم المبالاة بهم وفي هذا اسعار بلاغي بانتهاء الكلام وفيه نكته تشعر بانتهاء الكلام على الطرائق البلاغية المعهودة وهي نكته رد العجز على الصدر التي هي فن من فنون حسن الاختتام الذي يعبر عنه عند البلاغاء ببراعة المقطع فإنه حين تقدم ذكر الصلاة في قوله تعالى وأن أقيم الصلاة وتقدم ذكر الزبائح لغير الله التي هي النسك وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يكون أول من أسلم فيما تقدم فإن جميع هذه المعن من أن الصلاة لله والنسك له وان النبي صلى الله عليه وسلم يكون اول من اسلم هي المعاني التي تكررت هنا على معنى رد العجز على الصدر ثم ان معنى الاعراض عن المعاندين وعدم المبالاه بهم هو ايضا معنى من المعاني التي يحصل الانتهاء اليها والتي تكون مناسبة لانتهاء الكلام على معنى براءه المقطع فيكون وزان هذا الكلام في ختام سورة الانعام وزان قوله تعالى في خواتم السور العديدة مثل قوله في ختام سورة براءه فإن تولوا فقل حسني الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم وقوله في ختام سورة الرعد قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب وقوله في ختام سوره النحل ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى ياتيك اليقين وقوله في اخر سوره الانبياء رب بالحق الرحمن على ما تصفون وقوله في اخر سوره فاعرض عنهم وانتظر انهم ولذلك فان هذه الايه التي لا أن ان تقع في نهايه الكلام وان يكون موقعها في نهايه الكلام محصنا بديعيا راجعا الى ما يعبر عنه البلغاء ببراعه المقطع فانها تضمنت الامر بالصدع بامور هي سبعه عند التفصيل وهي ان الصلاه لله وأن النسك لله وأن المحيا لله وأن الممات لله وأن الإخلاف لله وأن النبي مأمور من الله وأنه أول المسلمين أما الصلاة فإن معناها معروف ومقامها باعتبار أنها عماد الدين معروف مشهور ايضا وغايتها من حيث انها تنهى عن الفحشاء والمنكر امر معروف ايضا ولا داعي الى اطاله البحث في اشتقاق الصلاة ان الدعاء عطل وان الاعمال المتعبدة بها منقول اليها او العكس من ان الاعمال هي العطل وان الدعاء هو المنقول اليه على معنى التشبيه او على معنى اطلاق الاعم على الاخص وقد تعرض الى تفصيل ذلك الامام ناصر الدين البيضاوي في تفسير توره البقره في قوله تعالى والذين يقيمون الصلاه واما النسك فان ماده نسك في اللغه العربيه تستعمل في اصلها بمعنى الاوقصاء للعبادة والتقرب الى الله وقد شاعت استعمالها في ذلك المعنى تخصيصا بالذبائح والقرابين التي تقدم الى الله تعالى منذ عهد الجاهلية فالمراد بالنشكي هنا اما ان يكون عموم العبادات واما ان يكون خصوص الضحايا والقرابين واذا كان القاضي البيضاوي قد رجح الاول وهو عموم العبادات تعلقا بتوسيع المعنى كما هي طريقته فاننا نرى ان المعنى الثاني وهو تخصيصها بالقرابين ارجح لما تبين من الارتباط بين موقع الكلام على القرابين هنا وموقعه فيما تقدم حتى تتاتى لنا ان نكتب البديعه التي ترجع إلى رب العجب على طدر وأما المحوى والممات فإنه يجوز في كل منهما أن يكون اسم مكان كما يجوز في البيان ليس هو لطمع في اهتداء هؤلاء ولا رجوعهم إلى الحق فأعلم الياس عنهم وأمر منهم وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإعراض عنهم فقال قد جاءكم بصائر من ربكم الآيات وينا أن الضلال غالب وأن الهدى نادر بقوله تعالى وأن تطع أكثر من في الأرض يظلك عن سبيل الله وأن مظهر ذلك الضلال إنما يبدو في سوء السلوك العملي اعني في التوجه الى غير الله تعالى بما هو من حق الله تعالى وحده من العباده الذي يرجع الى تقريب القرابين لغير الله تعالى والى قتل الاولاد امتثالا للشركاء الذين اتخذوهم والى تحجير الانعام وتسبيحها وبين ان نعمه الزرع والزرع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 ثم اخذ تعالى يبين الحرمات الحقيقيه من قوله تعالى قل تعالى واتل ما حرم ربكم عليكم وانتهى بعد ذلك الى ذكر اهل الكتاب والمشركين ببيان ان اهل الكتاب انكروا القران وان المشركين استندوا الى الاميه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 على الاعتزاز بالهدى بقوله تعالى قل انني هداني ربي الى صراط المستقيم ثم ان يجعل عمله خالصا لله تعالى بقوله قل ان ثلاثي ونسكي وبذلك يتبين ان موقع قل هنا انما هو موقع متعين لانها وردت في مقام التفات. وانقطاعا عن كلام كان موجها الى غير النبي صلى الله عليه وسلم الى كلام موجه اليه ليقبل صلى الله عليه وسلم بذلك على ما ينبغي له ان يكون مقبلا عليه من معرفه الحق الذي لا يبالي فيه بامر المخالفين والملاحظ ان كلمه قل قد تكررت في سورة الأنعام من أولها إلى قل هذه في قوله قل إن ثلاث ونسك أكثر من أربعين مرة وأن قل هذه إنما وقعت موقعا وطفا بين قوله قل إنني هداني ربي إلى صراط المستقيم وقوله قل اغير الله ابغي ربني بصوره جعلت اعلان العقيده اولا واعلان حسن السلوك ثانيا واعلان القطيعه مع المعاندين وليات منهم ثالثا بحيث ان السلوك الذي امر به صلى الله عليه وسلم في قوله قل ان صلاتي ونسكي ومحياي انما هو سلوك مبني على ملاحظه مقدمته التي هي رفوخ عقيده التوحيد وغايته ونتيجته التي هي الاعراض عن المشركين والمعاندين وعدم المبالاه بهم وفي هذا اسعار بلاغي بانتهاء الكلام وفيه نكته تشعر بانتهاء الكلام على الطرائق البلاغية المعهودة وهي نكتة رد العجز على الصدر التي هي فن من فنون حسن الاختسام الذي يعبر عنه عند البلغاء ببراعة المقطع فإنه حين تقدم ذكر الصلاة في قوله تعالى وأن أقيم الصلاة وتقدم ذكر الذبائح لغير الله التي هي و وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يكون أول من أسلم فيما تقدم فإن جميع هذه المعاني من أن الصلاة لله والنسك له وأن النبي صلى الله عليه وسلم يكون أول من أسلم هي المعاني التي تكررت هنا على معنى رد العجز على الصدر ثم ان معنى الاعراض عن المعاندين وعدم المبالاة بهم هو ايضا معنى من المعاني التي يحسن الانتهاء اليها والتي تكون مناسبة لانتهاء الكلام على معنى براعة المقطع فيكون وزان هذا الكلام في ختام سورة الانعام وزان قوله تعالى في خواتم السور العديدة مثل قوله في ختام سورة براءة فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم وقوله في ختام سورة الرعد قل كثاب الله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب وقوله في ختام سورة النحل ولقد نعلم أنك يضيق صبهك بما يقولون فسبح لحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين وقوله في آخر سورة الأنبياء قل ربحكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون وقوله في آخر سورة السجدة فأعرض عنهم وانتظر منطبر إنهم مطبئون ولذلك فإن هذه الآية التي نسبة أن تقع في نهاية الكلام وأن يكون موقعها في نهاية الكلام محسنا ذبيعيا راجعا إلى ما يعبر عنه البلغاء ببراعه المقطع فإنها تضمنت الأمر بالصدع بأمور هي تبعث عند التفصيل وهي أن الصلاة لله وأن النسك لله وأن المحيا لله وأن الممات لله وأن الإخلاف لله وأن النبي مأمور من الله وأنه أول المسلمين أما الطلاة فإن معناها معروف ومقامها باعتبار أنها عماد الدين معروف مشهور ايضا وغايتها من حيث أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر امر معروف ايضا ولا داعي الى اطالة البحث في اشتقاق الصلاة ان الدعاء اصل وان الاعمال المتعبدة بها منقول اليها او العكس من ان الاعمال هي الاصل وان الدعاء هو المنقول اليه على معنى التشبيه او على معنى اطلق الاعم على الاخص وقد تعرض الى تفصيل ذلك الامام ناصر الدين البيضاوي في تفسير سوره البقره في قوله تعالى والذين يقيمون صلاة واما النسك فان ماده نسك في اللغه العربيه تستعمل في اصلها بمعنى الانقطاع من والتقرب الى الله وقد شاعت استعمالها في ذلك المعنى تخصيصا بالذبائح والقرابين التي تقدم إلى الله تعالى منذ عهد الجاهلية فالمراد بالنسكي هنا إما أن يكون عموم العبادات وإما أن يكون خصوص الضحايا والقرابين وإذا كان القاوة البيضاوي قد رجح الأول وهو عموم العبادات علقا بتوسيع المعنى كما هي طريقته فاننا نرى ان المعنى الثاني وهو تخصيص هذا القرابين ارجح لما تبين من الارتباط بين موقع الكلام على القرابين هنا وموقعه فيما تقدم حتى تتأثى لنا النكتف التي ترجع الى رد العجز على القدر واما المحيا والممات فإنه يجوز في كل منهما أن يكون اسم مكان كما يجوز أن يكون مصدرا ميميا دالا على مجرد الحدث فإذا كان اسم مكان فإن المعنى يكون من الحياة ما تستمل عليه الحياة من الأعمال ومن الممات الأعمال الدائمة المستطلة إلى سعة الممات أو أن يكون المعني بالحياة هنا ما تستمل الحياة عليه من الأعمال ومن الممات ما يرجع إلى الميت من الأعمال التي تضاف إلى ما بعد الموت وتلك هي الأعمال التي لا تنقطع من الصدقة الجارية والولد البار الذي يدعو لأبيه وبث العلم الى غير ذلك مما قامت الادله الشرعيه على انه من الاعمال المفتصله فيما بعد الموت وبناء على ان المحيا والماماس مصدران ميميان يدلان على مجرد الحدث فان المقصود يكون نفس الحياه ونفس الموت وهذه الأربعة أمور التي هي الطلاف والنسك والمحيا والممات علقت باسم الجلالة الدال على ذات الله تعالى موصوفا برب العالمين لأجل التعريض بمخالفة المشركين يعني انهم إذا كانوا يجعلون أعمالهم وقرابينهم وصلواتهم وصلواتهم وأعمالهم في الحياة وأعمالهم في الممات لأجل شركائهم فإن الذي أعرض عنهم آية منهم لن يجعل ذلك إلا إلى الحقيق بان يكون ذلك موجها إليه وهو الله تعالى الذي هو رب العالمين في وصف الله تعالى برب العالمين إشارة إلى برهان التوحيد لان العالمين جمع عالم فاذا اعتبرنا كل عنصر من عناصر الكائنات الممكنه عالما من العوالم فان تلك العناصر جميعا مشتركه في انها تطلب الرب والخالق والصانع الذي يكون أصلا لصدورها، فتنظم العوالم كلها في حاجه واحده الى الخالق ويقوم التوحيد مبنيا على ان ما تتطلع جميع العوالم الى تحقيقه انما هو محقق باثبات الله تعالى الذي هو الواحد الذي لا شريك له واما الامر الخامس وهو الاخلاص فان الاخلاص انما هو راجع الى ملاحظه التوحيد في العبادات واستحضار ان العباده لا تكون الا لله تعالى وحده بحيث تنزه عن الشريك وتنزه عن الرياء وبذلك يحسن ان تكون جمله له جمله حاليه لا ان تكون جمله استنافيه لاجل ان تبين ان العباده وإنما تكون لله تعالى مع ملاحظة هذا المعنى في حال العبادة بالصلاة والنسك وفي جميع أعمال المحيا وأعمال المماث بأنه يتقرب إليه بذلك ملاحظا أنه لا شريك له وأما الأمر السبب وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم مأمور فهذا يرجع الى تاكيد المعنى المكرر في القران وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم ليس له من الامر شيء وانه ما كان له ان ياتي بما اتى به من تلقاء نفسه وفي ذلك ايقاف واضح على معنى العبوديه الشامله ببيان ان التكليف إنما يقوم بخطاب الله تعالى وأن الأعمال إنما توصف بالحسن أو القبح باعتبار تعلق أمر الله تعالى أو نهيه بها وفي ذلك بيان لسر العبادات فإن سر العبادات إنما هو ما يتحقق فيها من الامتثال للأمر وما عسى أن يكون في العبادات من المصالة إنما يعتبر امرا يعلل به بحسب فهمنا نحن تعلق أمر الله تعالى بذلك بدون أن يكون ذلك مقتضيا أن المصلحة هي التي اقتضت ذلك وإنما الذي اقتضى كونه عبادة أنه يحصل به الامتثال لأمر الله تعالى وأما الأمر السابع وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أول المسلمين فإنه لا يخفى أن الإسلام إنما هو عبارة عن الامتثال للأوامر والنواس وفي هذا إيقاظ للغافلين عن حقيقة العبودية بالتنبيه إلى أن أكرم الناس على الله تعالى ليس إلا أول المكلفين بما كلف به عباده الآخرين حتى لا يظن بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه على شفوف بالنسبة إلى أمته أو بالنسبة إلى المبلغ إليهم وأنه يبلغ أمورا هو خارج منها صلى الله عليه وسلم في غير ما قام الدبيل على خصوصيته فيه مما يرجع غالبا إلى زيادة تكليف بالخصوصية لا إلى نحفه ولذلك عبر علماء الكلام بان اسلام كل نبي مقدم على اسلام امته لان اول الاسلام انما هو الامتثال للامر بالتبليغ الذي به يمكن ان تبلغ الاوامر والنواهي الى المكلفين بصوره يرجى بعدها ان يمتثلوا لذلك ولذلك فاول الممتثلين لكل شريعة بالطبع إنما هو الممتثل لتبليغها للناس قبل أن يحصل الامتثال من المبلغ إليه فتلاوة النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الآية إنما هو مظهر من مظاهر الامتثال والتزامه صلى الله عليه وسلم ذلك إنما هو مظهر من مظاهر مواضبته على الطاعات ودأ صلى الله عليه وسلم عليها ولذلك فإنه كان صلى الله عليه وسلم يتلوها بدون قل لأن قل إذا كان لها موضع التأكد من صدر هذا الكلام باعتبار صدورها عن الله تعالى فإن الامتثال لذلك من النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يكون بتلاوه الآية وتكريرها فيتعين أن يقال فيها قل وإما أن يكون على معنى الامتثال بالما بالأتيان بالمأمور به فيتعين حينئذ أن تعرى عن قل ولأجل ذلك ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث كان يقول إن صلاتي ونسوصين وكذلك قوله تعالى وأنا أول المسلمين فإن الأولية وإن لم يكن فيها ما يقتضي الشفور فإن الاوليه بذاتها فيها شيء يشعر بمعنى التقديم والنبي صلى الله عليه وسلم مصطور على التواضع وعلى أن يكون أكمل المدركين لمعنى العبودية لله تعالى والتواضع له ولأجل ذلك فإنه كان يعدل عن صيغة الآية إلى دعاء مقتبس منها اذ يقول كما ورد في بعض روايات سنن النساء وانا من المسلمين فان الروايات اختلفت ورد في بعضها وانا اول المسلمين كما هو سياق الايه وورد في البعض الاخر وانا من المسلمين فعلى الاول يكون تلاوه للايه وعلى الثاني يكون دعاء مقتبسا منها مبنيا على الامتثال لها ويكون فيه تلقين للمسلمين لأن يقول ذلك لأنه إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصح أن يقول في خطاب ربه أنه أول المؤمنين فإن غيره لا يصح أن يقول ذلك إلا على معنى فلاوة الآية لا على معنى الدعاء بمقتضى الآية أن ندعى به ولذلك فإن الذي ورد في هذا الحديث من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استفتح طلاثه كبر ثم قال إن صلاة ونسوك الآية فإنه وارد عليه إشكال يرجع إلى ما ورد في الحديث من موقع هذا التوجه وهذا الدعاء من الصلاة لأننا بقطع النظر عن مسألة دعاء الاستفتاح وما فيها من الخلاف بين المذاهب فانه لا يخفى ان دعاء الاستفتاح حتى عند القائلين به لا يكون جهليا فكيف يمكن للراوي وهو جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان يكون علم ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك بعد التكبير وعلى ذلك ورد اشكال لا يعثر دفعه ببيان ان الاستفتاح هو له شيء يتصل به قبله وله شيء يتصل به بعده وأن ما يتصل بالاستفتاح قبله قريب مما يتصل به بعده ومعلوم أن ما قرب من الشيء يعطى حكمه ولأجل ذلك يقوم التعبير بأنه يتلو هذا بعد التكبير أي بعد تكبير الاحرام والاستفتاح إنما هو محمول على تعبير مجازي بأنه يقوله قريبا منه متصلا به قبله أو محمول على أنه ظن تعلق بذلك فأدرج الذي وقع قبل التكبير الاحرام في سياق ما يقع بعد تكبير الاحرام والجمع بين هذا الحديث وبين الحديث الطويل الوارد في صفته. صلاه النبي صلى الله عليه وسلم وما تشتمل عليه من الاقوال هو الذي يحطم هذا المحمل وذلك ما ورد في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه وتابعه غيره من اصحاب السنن وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا قام الى الصلاه قال اني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا ثم قال إن خلاسي ونسك ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له الآية وبذلك يكون حمل الحديث في هذه الرواية على ما ورد في الروايه الأخرى بحيث يكون محمولا على أنه أمر يقع قبل استفتاح خلاسي لا بعد تفريغ الاحرام وقد جرى النبي صلى الله عليه وسلم بهديه الكريم. على ان يتبع تلاوه هذه الايه او ذكر الدعاء المقتبس منها بدعاء هو قومه اللهم اهدني لاحسن الاعمال واحسن الاخلاق لا يهدي لاحسنها الا انت وقني سيء الاعمال وسيئ الاخلاق لا يقي سيئها الا انت وهذا توجه الى الله تعالى بالدعاء وطلب للامر الذي يتحقق به الامتثال للايه المتلوه او المقتبس منها وهي قوله تعالى قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي وذلك لانه يطلب من الله تعالى ان يعينه على ان يكون محياه لله ومماته لله وذلك بان يهديه رب الله تعالى للحسن وان يقيه السوء والحسن في الاعمال والاخلاق والسوء كذلك في الاعمال والاخلاق فحسن الاخلاق والاعمال ان تكون لله تعالى وسوء الاخلاق والاعمال ان تكون لغير الله تعالى وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم هنا بين العمل والخلق لان الخلق هو انطباع نفسي يخلقه الله تعالى في نفس العبد وسلوك الحسن هو عون من الله تعالى على أن يكون المظهر سلوكي صادقا فهو يدعو الله تعالى ذلك أن يجعله متخلقا بما يفعل وأن يجعله فاعلا بما يتخلق به حتى لا تحصل تلك النبوة التي يعبر عنها بالأزمة الأخلاقية التي تجعل الإنسان معتقدا الخير في شيء غير مستطيع ان يأتيه او معتقدا الشر في شيء غير مستطيع ان يتجنبه ولذلك لم يقابل الاحسن بالاسوا وانما قوبل الحسن بالسيء لان الحسن انما يطلب منه اكمله ولان السوء انما يتعود من اقل مقدار منه وفي مواظبه النبي صلى الله عليه وسلم على هذا بهذه الطيقة تعليم للمؤمنين وارشاد لهم إلى ما ينبغي أن يتوجهوا إلى الله تعالى به على ما هو شأنه في هديه صلى الله عليه وسلم من تعليم المسلمين الادعيه والأجزار التي عقدت لها الأبواب في كتب السنة والتي يرجع تعليمها الى طريق من ثلاثة طرق اما طريق التزام النبي صلى الله عليه وسلم ذلك حتى يشعر الناس بانه امر حسن ورغب فيه ينبغي لهم ان يلتزموه، كما ورد في هذا الحديث انه كان اذا قام ايرى الصلاة قال كذا واحيانا يكون تعليمه ذلك بالتوصيه به كما ورد في الحديث المشهور حديث العباس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اوصاه ان يدعو بالعافيه واحيانا يكون ذلك بالتنويه بالثواب وعظيم الفضل الذي يكون لذكر من الابكار كما ورد في حديث كلمتان حبيبتان الى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته